تقولون ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفّا صفّا كأنهم بنيان مرصوف وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا آذَاهُ أَذَاءٌ ٱغْضَبَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ لِمَرْيَمَ بن يَا بَنِي إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقاً مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول ومبشراً برسول يأتي من بعد ثم هو أحمد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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجارة هل أدل لكم على تجارة تجكم من عذاب أليم؟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 فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عزوهم فأصبحوا ظاهرين